الله الرحمن الرحيم اكبر الى جند لو هو ليس مهاب دوى صدا صوتها بارض الجزيره دند وشنفنا اسمعي ما سرادي في وروبه الله خدى دندني والله على صوتنا الصاخي بلا حين من نرجس باس واقرا ديني اني على طول السماني متيما بي سمع صوته العلاء قد شداني بنجوعت بي خياله بالله وعطبي واو تذكر <تصفيق> لك <تصفيق> رساله باذن الله لكن هذه ترى لم يتحدث لنا عن هذه الهديه تبقى هنا من كينوت هذه لكن كان ناخذ القسم على ان تكون هذه هديه لا تنساها في ماضيي ماضيي موت جسدي فيه هويه موت قد سمعوا من القدس الأنين أطلال الجهاد مسلحين قد سمعوا من القدس الأنين تقول من, من شاعر إرهابي إلى رمز الإرهاب من شاعر إرهابي إلى رمز الإرهاب رسالة تحوي مشاعرك رسالة ملأة مشاير ترحاب للشيخ وسامة وطيب القوم سيرة جيال مسلح من شاعر ارهابي الى رمز الجهاد رساله تحتوي مشاعر كثيره رساله ملها بشاعر وترحاب للشيخ حسام ضب القوم سيره يا شيخ شوفوا سودا ما تكشر الناب مالهم هو الثخر والذخيره يا شيخ شوفوا سودا ما تكشر الناب ايمانهم هو الذخر والذخيره يا شيخنا هزوا الخواطر والبا في غزوه فيها ماثره غزيره يا شيخ شوفوا سود راتكشر الناب ايمانهم هو الذخر والذخيره يا شيخنا هزوا الخواطر والبا في غزوه فيها ماثره غزيره قبلها الى الجنه وهويت ما يهابك قبل يهبك السحاب الكبيره يا شيخنا هز الخواطر والاطباق في حزمه فيها معاثر غزيره اقبل الى جده وليت مهاب اقبل بهمك السحايب كبيره اقبل كما الصوت على كل الكذاب دوى صدى صوته بارض الجزيره اقبل كما الصوت على كل الكذاب دوى صدى صوته بارض الجزيره دق دق خطط كل لا عادي عشان 10000 غيره ما قبل كمصاط على كثيره دق دق خطط كل لا عادي والذناب في غزوه يلا عشان 10000 غيره عاد للذكرى بطولات الاصحاب زلزل طواغيت الكبوره حقيره دواخطابه يا بعد حي خطابه هو مثل باقي خطبهم كثيره دق دق خطط كلنا عادي ولا ذناب في غزو ت الله عساره غيره اعاد الفكره بطولات اصحاب الزل طواغيت الكفوره حقيره دواخطابه يا بعد حي خطابس ما هو مثل باقي خطبهم كثيره خطابه دم رسم حبره اطياب سجل وسط كل التواريخ سيره خطابه بدمر اسم حبره اطياب سجل وسط كل الدواريخ سيره زلزل ولد نايف في بيته والابواب ومشاي ولول كحريمه الاسيره زلزل ولد نايف في بيته والابواب ومشاي ولول كحري احنا مالاسيره كني اشوفه كمنا وجه تراب يبكي وعايشه حيره وحيره زلزل ولد نايف في بيته والابواب وبمشاي ويولك الحريمه الأسيره كني اشوفه كمل وجهه تراب يبكي وعايش الحيره وحيره ترعد فرايس جسمه وضيع الباب ساحت رجوله خوف غاضب سريره كمل يا شوف صفا كمل وجهك خالد مال الاقصى زين طاب يبكي صعايش الفرايس تسمع ضيع الباب ساحه رجول اخوف قاوه بسيره يسال يسال, يسأل ولداه ولا عنده جواب وده يعرف شلون واجه مصيره يسأل ولد نايف ولا عنده اجواب وانته يعرف شلون قابل مصيره وشلون خبى القنبله ليس الارهاب وانا اقول المساله مو عسيره يسأل ولد نايف ولا عنده اجواب وانته يعرف شلون واجه مصيره وشلون خبى القنبله ليس الارهاب وانا اقول المساله مو عسيره القنبله بوسط قلبه ولا باب القنبله حنها وحناثيره الجنبلا في وسط قلبه ولا الباب الأمين التحديث الكنبلا حنة وحنة أسيرة القنبلا وادي ترى تحمل أسباب هذه هدية من علي س LS وأنا أقول المسألة المعصيرة الجنبلا في وسط قلبه ولا الباب الجنبلا حنة وحنة أثيرة الجنبلا وادي ترى تحمل أسباب هذه هدية من علي شكرة جاك خيره والقايمه اطول بذل رب الارباب حتى طاهر كل ارض الجزيره والقايمه اطول بذل رب الارباب حتى طاهر كل ارض الجزيره يا شيخنا هذه بشائر وترحاب من شاعر رهابي وفيها عبيره ياول انجيال مسلحين يا قلبا بنصرتي ف يا اسم المتقين المظبنين وخالدون على الاقصى امين ويفدي القدس والاقصى امينا وخالدون على الاقصى امين ويفدي القدس والاقصى اسمع العالم اجمع اننا قادمون واننا نقوله من افواهنا, بلد بلد بلد أفواهنا بلد يا بلاد الوادي الطهرى يا من القدس ديننا ربنا والمجاهد مسلحينا فنجنا لنصرته فامنه باسم المتقين المتبنين